وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والعرحام إن الله كان عليكم رحيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذيوركم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوز العظيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشأل الأمور محذتاتها وكل محذتة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فما نسأل الله جل في علاه أن يجيرنا وإياكم من عذاب النار نحمد الله جل وعلا الذي جمعنا بكم في هذه الغرف الطيبات والمبركات ونسأله جل في علاه وكما جمعنا في هذه الغرف أن يجمعنا بكم في الجنة حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومع حصة جديدة ومع المجلس الثالث من شرح ألفية بن مالك ولقد وصلنا بفضل الله تعالى إلى تعيفي أو علامات الاسم حيث تكلمنا في الحصة الماضية عن الاسم والفعل والحرف شرعا ابن مالك رحمه الله في ذكر علاماتها علاماتها فلوس أن الشيخ رحمه الله عن علامات الاسم لذكر لنا خمس علامات حيث قال بالجر والتنوين والندى والأل ومسناد لي لسمي تمييز حصل إذا انذكر في هذا البيت خمس علامات يتميز بها الاسم عن الفعل والحرف إذا وجدت علامة واحدة منها كانت دليلا على أن الكلمة اسم وقد تعددت هذه العلامات لأن الأسماء متعددة الأنواع فقد تصلح العلامة لإسم ولا تصلح لآخر أولا أول علامة بدأ بها وهي الجر الجر وليس المراد به حرف الجر لأنه قد يدخل في اللفظ على ما ليس باسمه باسم كقولك أشرت إليه بأن قم بل المراد كون الكلمة مجهورة كون الكلمة مجهورة نحو قولك صليت في المسجد الواسع صليت في المسجد الو ياسر ها ما اعراب صليت ها صليت ما اعرابها ال يا اخو ها فعل ماض فعل ماض هي اه, آه. فعل ماضي فعل ماضي فعل ماضي اه صلى ما بيعلمها ده ماضي بيعني على السكون نعم مبني على السكون صلى تو بتا. والتاء نعم التاء نعم يفاعل لكن كيف هي هادي التاء يعني هذا الإعراب المختصر هو المدارس <تصفيق> آه تمام ضمير متصل صريته ضمير متصل نعم ابني على السكون نعم نعم مبتسم في محل رفع فاعل صليت نعم صليتو في المسجد أه. في أه. حرف جر أه. في محل جر فاعل نعم, نعم. نعم. نعم. طيب في المسجد دي. هناك من اعب في المسجد نعم في المسجد كنا الفاحه اجا ها المسجد الجديد اسمو المجروح بيتي على نظروا الكاسه على اخيرا من شرح مفهوم بالفعل صلى نعم صانت <أصبح> ها طيب المسجد يعني هذه مشهوره دلت على انها اسم في المسجد الواسع الواسع ميعرب الواسع ها ميعرب الواسع اذا استاذ احمد معك لا فيك نحن الان وصلنا الى علامات غافه التحقت بنا لا باس ان اختي خلاصه لما تكلم عنه الان يعني الان نحن بصدد الكلام يعني علامات جسمي كما ذكرها ابن مالك رحمه الله في نظمه فقال بالجر والتنوين والنيدى وأل ومسند للاسم ثميز حصد والآن نحن نتكلم عن أول علامة ويالجر ها؟ وقلنا بأن الجر ليس المراد به حرف, حرف الجر لأنه قد يدخل في اللفظ ما ليس باسم كقولك أشرت إليه مثلاً بل بدل المراد كون الكلمه مشهوره ها مثالا صلىت في المسجد دي الواسع والافاضل اعربوا صليت في المسجد دي ما قيمت معنا كلمه الواسع الواسع نعم ما اعراب الواسع ما اعراب الواسع نعم نعت تمام نعت او صفه هنا نعت لي المسيشيت. هذه العلامه الاولى وهي الجمع واما الثانيه التنوين ما معنى التنوين لغه التنوين ها التنوين لغتان هو ماذا التنوين لغتان نعم ها اقتسيهو اه ا التسفير التسويه تمام تقول نون الطائر جيد نون الطائر نا وتقن نون في الكلمه أدخلت عليها النون ها لكن هذا النون كيف هي نون ساكن زائدة لغير توكيد تلحق آخر الأسماء لفظا لا خطا ولا وقفا تقول مثلا كتب محمد واجبا كتب محمد يعني هو الاصل ان تكتب محمد بالنون في في في, في اخر لكن فقط تكتب بالتنوين محمد كتب محمد واجبا ما ابو كتبه ها كاتب ها كتب محمد واجبا ها كتب يعني ماضي نعم مبني على الفتح ما شاء الله هنا تنفع السرعه ها على الفتح محمد محمد فاعل مرفوع فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره على اخره احسنتم غيد لا لا واجباً واجباً كتب محمد واجباً واجباً يعني عندنا محمد هنا تنوين الضم أي تنوين الرفع وعندنا واجباً تنوين الفتح واجباً مفعول به نعم منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخر أحسنتم نعم بخطين بخطين بخطين نعم اه نعم تمام مش عارفه مسوي هكذا نعم نعم بقى حفوز انا لا ما حدا له من الاعاب دي بخط اختصاع نعم خط اسم مشهور بالباقي وعلامة جريد الكسار الديارة اخير بخط جميل نعم مم. طيب جميل نعت نعم او صفة احسنتم طيب التنوين ينقسم إلى أربعة أقسام التنوين ينقسم إلى أربعة أقسام نعم أولها تنوين التمكين تنوين التمكين ما هو تنوين التمكين؟ ولماذا سمي بتنوين التمكين؟ سمي لذلك لأنه يدل على شدة تمكن الاسم في باب الأسماء أي أنه لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف وإذا أطلق التنوين هكذا إذا قلنا التنوين متلقا فإنما المراد به هذا النوع ها؟ مثل جاء خالدٌ مستبشرا جاء خالد مستبشرا ومنه قوله تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله يعني إذا أطلقنا التنوين هكذا بطريقة مطلقة فالمقصود به هو تنوين التمكين خالد مستبشرا ها جاء خالد مستبشرا ها ليس مستبشرا مستبشرا <تصفيق> يعني حال الحالة التي جاء عليها خالد نعم يدل على تمكن الاسم في الاسمية احسنتم نعم <تصفيق> نعم طيب هذا هو النمع ها وخاد جميل اول جمع المؤنث السالم نحو مسلمات وبالتالي الاسم المنقوص الممنوع من الصرف نحو ها كما سياتي ان شاء الله نعم ثانيا تنوين التنكير ها تنوين التنكير تنوين التنكير وهو اللاحق لبعض الأسماء المبنية فرقاً بين معيفتها ونكرتها هذا التنوين يفرق بين أن تلك الكلمة معيفة أو نكرة لهذا سمي بتنوين التنكير فما نوين منها كان نكرة لأن النكرة تنون وما لم ينون فهو معيف نحو مثلا صهن صهن صهن إذا تكلم غيرك فهذا اسم فعل أمين معناه أسكت عن كل كلام أسكت عن كل كلام أنا قل جائما في الحقيقة نظراً لبعدنا عن اللغة العربية للأسف الشديد سمنا لا نفهم هذه الأمور فالعربي الخالص لو قلت له صهن يفهم تلقائياً لأن نعم يفهم لأن تنونت الكلمة يفهم بأنه ينبغي أن يسكت عن كل كلام لكن إذا قلت له صه صه بدون تنوين أردته فقط أن يسكت عن كلام معين ليس عن كل كلام عن كلام معين أو يسكت عن بعض الكلام أحسنتم أو أن يسكت عن بعض الكلام ننظر ما دفع إلى التنوين صهن أسكت صح أسكت عن كل كلام صح أسكت عن بعض الكلام وتكلم في الكلام الآخر هذا التنوين يسمى بتنوين التنكير تنوين التنكير نعم أما التالت فهو تنوين المقابلة تنوين المقابلة وهو اللاحق لجمع المؤنة السالي ليكون في مقابلة النين في جمع المذكر السالي تقول مثلا حضرت بنات عاقلات بنات عاقلات قال تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها لنهار يقول النحاة إن التنوين في المفرد يفيد تمام الكلمة ولهذا يحدث عند الإضافة وفي شمع المذكر السالم تأتن عوضا عن التنوين تقول مثلا معلم إذا أردنا أن نجمعها نقول معلمون نعم يعني تلك النون عوض عن, عن التنوين في المفرد ها في المفرد نعم وفي جمع المؤنث السالم قالوا ان التنوين في مقابلة النون في جمع المذكر والعلله في ذلك كله والسماع عند العرب السماع عند العرب <تصفيق> <تصفيق> نعم هذا هو تنوين المقابله م? تنوين المقابله ما كان تنوينا في في المفرد يقابله حذف في الجمع معلم المعلمون وهكذا معلمة معلمات هذا التنوين المقابلة عندنا تنوين العوض تنوين العوض وما كان عوضاً عن محدوف عوض عن محدوف وهو ثلاثة أنواع عوض عن جملة وهو الذي يلحق إذ إذ المسبوقة بكلمة حين أو ساعة أو ما ايوا هذا يعني جمله تكون بعدها قدم والدي وكنت حين اذ حين اذ حين ها حين اذ قديمة, قديمه هكذا يوم اذ يعني حين اذ قال تعالى ويوم يفرح المؤمنون ويومئذ غلبت الظرو يفرح المؤمنون معا يفرح المؤمنون لأن إذ من الظروف الملازمة للإضافة إلى الجمل هذا عوض عن جملة هناك عوض عن اسم وهو اللاحق لكل وبعض عوضا عما تضاف كل يسمع النصحة أو كل يسمع النصحة والمستفيد قليل ونحو زملاء كثيرون فدعوت بعضا فدعوت بعضا وتركت بعضهم فدعوت بعضا وتركت بعضهم وقوله تعالى كل له قانتون كل له نعم كل انسان يموت كل قول تعالى كل له قانط كما في الايه في صوره البقره هذا عوض عن اسم ام عوض عن حرف هو اللاحق باسم ممنوع من الصرف نحو الليالي مواض الليلالي مواض ها بحوادثها مواضن. يعني هنا عندنا تنوين لأنه منقوص ولأنه نكر وكل في فلاك يسبح وكل في نعم هذا مثال يتعلق بالأول أما العروض عن الحاف هكذا شعب, شعب الزراع من سواق فياضة سواق فياضة نعم ومن يقول تعالى من فوقهم غواش ها فيها مواضيه وسواقي وغواشي اذا هذا التنوين هو عوض, عوض عن عن ماذا ها عوض عن الياء الياء المحذوفه وهناك هناك ياء يا يا فجاء هذا التنوين عوضا عن هذه الياء المحذوفه التي كانت العرب تحذفها من فواعد وأشبائها في حالة الرفع والجر مثلاً قاء القاضي لو, لو, لو, لو نكرناها تقول داخل قاضي داخل قاضي يعني هي في المعرفة القاضي فجاء التنوين نيابة عن الياء قصوصاً في الرفع تقول التقيت بقاضي هكذا. التقيت بقادن. يعني هذا التنوين هو عوض عن حرف الياء. حرف الياء. إذن في حالة رفع الجر. فالكلمة مرفوعة بضمة مقدرة على الياء المحدوفة ومجهورة بفتحة نيابة عن الكسرة فوق الياء المحدوفة. نعم. تقول آه... نعم. تقول دخل قاد قاد دخل قاد نعم نعم هناك أمانية فاركة قاد فاعل المنفوع بالضمة المقدرة على الياء المحدوفة بالضمة المقدرة على الياء المحدوفة ومشهورة بفتحة النائبة عن الكسرة فوق الياء المحدوفة عندما تقول مررت بقاضي مررت بقاضي أما طبعا إذا كانت الكلمة معرفة جاء القاضي فهنا الإعراب بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها التقل نعم هنا جهه اه طيب العلامه الثالثه من علامات الاسم دخول دخول على الكلمه نحو قادم المسافر المسافر ها المسافر آه قدم المسافر يعني لا تدخل إلا على الاسم وعليكم سلامة لا تدخل إلا على الاسم هل هذه حصه الاستاذ ابو ها؟ يا اخي لا قال البرنامج طيب هنا <تصفيق> اذا قلنا ف طيب ال هي علامة من علامات الاسم طيب. لا تدخل إلا على آآ آآ الاسم إلا على الاسم جيد العلامة الرابعة النداء. النداء وليس المراد به دخول حرف النداء لأنه قد يدخل على اللفظ ما ليس باسم قولي تعالى يا ليت قومي يعلمون على أحد الإعرابين وهو أن تكون يا للنداء والمناد محجوف فإن كانت للتنبيه فلا شاهد فيها وإنما المناد كون الكلمة منادات كون الكلمة منادات تقول يا خالد يا خالد أكرم شيخك نتلن يا خالد يا خالد اكرم شيخك نعم وقوله تعالى يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا اذا فيا علامه من علامات جسمي لا يمكن ان تنادي الا اسما ها نعم اما العلامه الخامسه الاسناد الاسناد أي إلى الإسم. وهو ان ينسب الى كل حكم تحصل به الفائده نفيا او اثباتا تقول صليت مع الجماعه صليت مع الجماعه قال تعالى والقيت عليك محبه مني فتاء اسم لانه اسند اليه الصلاه في المثال الاول ها صليت وإلقاء المحبة في الثاني ألقيت ونحن قولك المؤمن لن يتأخر عن فعل الخير يعني هذه علامة معرفة بالاسم أو عندما تقول مثلا غرفة العلم يعني أسندنا العلم إلى الغرفة فصارت الغرفة معروفة فالغرف متعددة ولكل غرفة اختصاصها أو نقول مثلا غرفة المناظرة أسوار القدس عالية نسأل الله جل وعلا أن يحرر هذا القدس وأن يعيده إلى أخويه <تصفيق> طيب إذن هذا بالنسبة للعلامة الخامسة وهذه العلامة من أنفع العلامات وبها يستدل على إسمية الضمائر إذ يوجد لها علامة سواها وهذا معنى قوله بالجر والتنوين أي حصل تمييز للإسم عن غيره بالجر والتنوين والنداء وَأَلْ وَمُسْنَدٍ لِلِاسْمِ أي إسناد إلى الإسم فهو إسم مفعول أريد به المصدر وظاهر كلامه ان التنوين كله من خواص الإسمي وليس كذلك بل المختص به الأربعة المذكورة الأربعة المذكورة طيب آه بهذا نكون انتهينا من علامات الاسم التي أعطانا الشيخ رحم الله إياها وينتقل بنا إلى علامات الفعل إلى علامات الفعل فقال بثا فعلت وأثت ويفعلت. وَنُونِ أَقْبِلَنَّ فِعْلٌّ يَنْجَلِ أولها تاء الفاعل تاء الفاعل تقول مثلا قمت دواجي قمت أنا قمت وتقول المخاطب أنت زرت المريضة زرت قال معني ده وفي قوله تعالى ان كنت قلته ها فقد علمته ان كنت قلته قلته قلت قلته. قلته ما اعراب قلته قلته ها ما اعراب ما اعراب هذه الكلمه نعم قلته <تصفيق> قلته نعم فعل ماضي قل قلته قلته قلته إن كنت قلته كما قال عيسى عليه السلام بداية الآية أنت قلت اتخذني وأمي إلهيني قال إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك الله أكبر نعم صورة المائدة ربنا جل وعلا فقط يريد أن يقرر عيسى بهذه المسألة وإلا فالله تعالى يعلم بأن عيسى لم لا يمكن لرسول أن يدعو الناس إلى عبادته هذا من باب المستحيل. لكن هذا حتى يعلم الذين يقولون بأن أو الذين يعبدون عيسى بأن عيسى هو الذي أرد منهم عبادته لهذا جاء الكلام في القرآن أو السياق القرآني بهذا المعنى والتأضم المبني في محل رفع فائد والهاء اه تمام الهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به نعم قلت يعني الكلام الكلامه نعم وللمخاطبه ها انت علمتي اولادك انت علمتي اولادك العلم ما أحجنا إلى أمهات يعلمنا أبناءهن العلم الشرعي النافع الذي تستفيد من الأمة طيب إذن أنا أنت أنت فإذا خفتي فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم فإذا خفت عليه فألقيه في اليم لا إله إلى الله انظر إلى هذه العناية بموسى إذا خفت عليه ألقيه في اليم طيب <تصفيق> نعم خفت تاء الفاعل هذه هي العلامه الاولى الثانيه تاء التانيه الساكنه قال بتا فعلت واتت تاء التانيه الساكنه نحو صامت صامت فاطمه يوم الخميس صامت فاتت احسنت فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُتْ فَآتَتْ ما, ما أعظم الأمثلة من كتاب الله فَآتَتْ يحن نحن نضع بالمثال ونقرأ المثال وكل حرف بعشر حسنات لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف وميم حرف ألف حرف ولا محرف وميم حرف <تصفيق> نعم وقالت وقالت نعم قالت يا ويلتا اجد انا عجوز وهذا بعدي شيخا نعم قالت نعم قالت امراه العزيز قالت قالت امراه عزيز نعم ا وقد تتحرك ينتبه تتحرك بالكسر او الفتح العادي كالتخلص من التقاء الساكنين كما قلت قالت ام راته ها قالتي, قالتي لان ما عندها سكون قالت ننقل قالت اما قالت لا يمكن ها والثاني نحو ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتي يا طوع نوكرها قال تا أتينا, أتينا طائر نعم وقد توجد الساكنة في بعض الحروف مثل ربت وتمت بالتسكين وهذا قريب والاكثر الفتح نحو من اعطاه الله مالا تمه اسرف فيه كان ملوما كان ملوما واي الى لفظ كيف سطحت نعم العلامه الثالثه قلنا تاء الفاعل تاء التانيه الساكنه ياء المخاطبه نحو احذى احذى أعزاء المرأة قال تعالى فاكولي واشربي وقرعين وإنما قال ابن مالك ويا افعلي ولم يقل يا الضمير ولم أض... يقل يا الضمير نعم وهزي إليك فاكولي واشربي وهزي إليك نعم ولم يقل يا الضمير لان هذه تشمل ياء المتكلم ياء المتكلم ويا المتكلم ليست خاصه بالفعل بل تكون في هو وفي الاسم كقوله رب اغفر لي ولوالدي ها ولوالدي. لهذا قال يا المخاطبه ويا ون ها انظر الى هذا التدقيق من ابن مالك رحمه الله ولم يقول يا الضمير لأن هذه اللي تدخل كذلك على الاسم المتكلم تقول كتابي ها؟ كتابي هنا دخلت على, الف... على... على الاسم ها؟ والمقصود بالعلامة أن تدخل على الفعل نعم رب أوزعني ها؟ أوزعني أنا أشكر نعمتك التي أنعمت علي نعم ارجعي الى ربك عليه الماضيه ارجعي هذا هو المقصود ان عبادي لا انا دخلت على لساني وعليكم سلام الله طيب ونوني اقبلا هذه النون ماذا تسمى نون ماذا ها نون ماذا التوكيد احسنتم احسنتم ونون التوكيد كيف هي تلقسم الى كم ها الى قسمي ها مخففة ومتقلة او تقيلة أو خفيفة نعم نحو والله لا أفعلن الخير والتانية نحو نحو إحذرنا قول السوء إحذرنا إحذرنا قول السوء نعم إذا نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة تدخل على الفعل تدخل على الفعل طيب وهذا معنى قوله بتافعلت وآتت ويفعالي ونوني أقبلن فعل ينجري أي أن الفعل ينجري ها وينكشف ويتضع ويتميز عن غيره بإحدى العلمات الآتية التي ذكرنا في هذا البيت وهذه العلم موزعة بين أنواع الفعل لكل نوع بعض منها في آخره دون بعض دون بعض مثلا فأخير هناك افعال ماضيه لا تقبل تحت التانيث ولا تاء الفاعل بسبب جمودها الطارئ ها والا فهي اعتبر باعتباري اصلها التاء مثل افعل للتعجب وحبذا في باب ها نعمه وبئس وعاد وخلى وحاشى في باب الاستثناء لا اقعدن رم نعم في باب الاستثناء <تصفيق> طيب. ثم تكلم الشيخ رحمه الله بعد علامات الاسم وعلامات الفعل سيمر إلى علامات الحرف قال سواهما الحرف كهلوف ولم سواهما الحرف هل هو في ولم علامه الحرف انه لا يحسن فيه شيء من علامات الاسماء ولا علامات الافعال آه. هذا هو الحرف ليست فيه من علامات الاسماء ولا علامه من علامات الافعال مختص بالاسم يعني الحرف ثلاث انواع الحرف ثلاثه انواع ها مختص بن اسمي مثل حروف الجري حروف الجري وانه واخواتها وانه واخواتها مختص بالفعل مثل قدوى السين قد قد جاءكما رسولا نعم والسين اه ساسافر سأصلي مختصة بالفعل السين وسوف ولم لم كذلك تدخل على الفعل ومشتاق بين الاسم والفعل مثل هل سيقول السفهاء مثل هل وما هل وما هذه تدخل على الاسم وتدخل على الفعلي هل محمد في الداي هل قراءه اليوم وردك هل يدل هل جاء زيد نعم أحسنتم. قال سوهما الحفكه هل وفي ولم فعل مضارع ليالي لم كيشم وماضي الأفعال بالتامز وسم بالنوني فعل الأمي إنما منفهم ها؟ لما ذكر علامات الفعل مجملة شرع في بيان أقسام الفعل وعلامة كل قسم ونرجع الكلام عن هذا الباب لطوله حتى لا نقطعه إن شاء الله إلى الحصة المقبلة سائدين الله جل في علاه أن يفقنا وإياكم لخدمة لغة القرآن ولغة السنة وأن يعيننا وإياكم للرفع من, من شئنها وللعودة بها كما كانت عند سلفنا رضي الله عنهم ولا شك أن هذه مسؤولية الجميع ان نحاول أن نعيد هذه اللغة إلى ما كانت عليه وأن نسهم في تطورها وفي إفعتها خصوصا أن هذه اللغة إلىها علاقة بكتاب ربنا وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهويتك مرتبطة بهذه اللغة إن ضيعتها فقد ضيعت هويتك وإن فرطت فيها فقد فردت في شخصيتك كمسلم ينبغي أن يتكلم بهذه اللغة وهي لغة أهل الجنة نسأل الله جل فعلا أن يلفقنا وإياكم وأن يسددنا وإياكم وأن يعيننا على إحيائها في بيوتنا وفي أنفسنا أولا وفي بيوتنا وفي مدارسنا وفي غافنا وفي جميع المجالات التي يكون فيها المسلمون وغير المسلمون كذلك لأنه متى أعطينا قيمة لهذه اللغة رغبنا الغير في معيفتها ورغبنا الغير في تعلمها ونحن نرى بأن الآن المستشيقون ونرى بأن المستشيقين وكثير من العلماء الغربي تسمعونهم في بعض اللقاءات الصحفية يتكلمون اللغة العربية أفضل من من المسلمين للأسف الشديد نسأل الله جل على أن يصلح حال المسلمين وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلة بارك الله فيكم على متابعتكم وشكر الله لكم وتقبل الله منكم إن أصبنا فمن الله جل في الله وان أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان وأحبت الإخوة والأخوات على حفظ هذا المتن يعني ألا يستطيع الواحد منا أن يحفظ ثلاثة أبيات, تلات أبيات, أبيات في, في الأسبوع بل قد تستطيعون بفضل الله تعالى فهذه فرصة لحفظ هذا المتن المبارك. وإن شاء الله تعالى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إباهيم وآل إباهيم إنك حبيب مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إباهيم وعلى إباهيم إنك حبيب مجيد سبحانك اللهم بحمزك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتو إليك والسلام عليكم ورحمة الله Hvala vam kakje.